وَنُمِّنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ve in teveley tu ferem En ne kum unurcizinle Ve beş şirllevine köfemu bir aze